بوك تو دفيت إن شيز يحتاج يريد يحتاج يريد Potrzebuję posteljo. احتاج لسرير. احتاج لسرير. Chcę spać. اريد ان, أنام. أريد أن أنام. هل يوجد هنا سرير؟ هل يوجد هنا سرير؟ Potrzebujem świetliko. احتاج الى مصباح. احتاج الى مصباح. Chcę brać. اريد, أن أقرأ. أريد أن أقرأ. هل يوجد هنا مصباح؟ هل يوجد هنا؟ مصباح potrzebuję telefon احتاج الى تليفون أريد الى تليفون chcę telefonirati اريد ان أتصل بالتليفون هل يوجد هنا تليفون؟ هل يوجد هنا تليفون؟ potrzebuję أحتاج لكاميرا أحتاج لكاميرا chcę أريد أن أصور أريد أن أصور Kakšna kamera? Hal tujdejo tukaj kamera? Potrebujem računalnik. Tahtaju li kompjuter. Ahtaj li Hočem poslati e-mail. Orido an ursila e-mail. اريد ان ارسل ايميل هل يوجد هنا كمبيوتر هل يوجد هنا كمبيوتر بوتريوبيم كولي احتاج لقلم حبر جاف احتاج لقلم حبر جاف ني كاي نيبساتي اريد أن اكتب شيئا أريد أن اكتب شيئا هل يوجد هنا ورقه وقلم حبر جاف هل يوجد هنا ورقه وقلم حبر جاف